هُوَ مَا قُتِلَ لِلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يفعل ما يريد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 لا إكراه في الدين قد تبين مِنَ من الغي فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم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 اتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِىٰ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِئَةَ عَامٍ فَأَمَاتَهُ الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك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 وَإِذْ قالَا إبَرهِي مُرَبِّ أَرنِي كَْفَ تُحْ المَوْتَ قَا أَلَم تُؤ مِن قَا بَلَ وَلَِ الَّةُمَ إِ قالَبِ قَا فَخُذ أَربةَم مِنَ قَيْلِ فَصُرْهُ إليك قال فخذ أربعة مِنَ الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم